أكفرت بالذي خلقت، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم نضته، ثم سواك رجلا، لكنه الله ربي ولا تشرك بربي أحدا، ولو لا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك لو ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جمتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلم تستطيع له قلبا وأشيق بثمره فأصبح يقلم كثيه على ما أنفق فيها وهي فارية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له في أكو ينصر من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير سبباً وخير عباداً قُرِبَ لهم مثلاً حياة الدنيا كماء إذا زلّاه من السماء فاقتلَق به فاقتلَق به نَذَاتُ الأرض فاصبحَ شِمَنَ تذُورُهُ الرياح. وكان الله على كل شيء مختدرا